بسم الله الرحمن الرحيم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، العدول ينقلون فلان عن فلان عن فلان، فدين الله جل وعلا كامل لا يتغير ولا يتبدل. شريعه الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده لا تظنوا يا إخوان أن مذاهب أهل العلم. الموجود اليوم مذهب الإمام مالك مذهب الإمام حنيفه مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام أحمد لا تظنوا أن هذه المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض أديان متباينه متخالفة لا إنها صراط واحد ولكن الأئمة العلماء إذا ما وجد النص اجتهدوا وقالوا إذا صح الحديث فهو من عليك. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر الإمام مالك عمل كتابا يسمى الموطا الموطا موجود بين أيدينا اليوم ظل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في تاريخ الموطأ اربعين عام يمفيده يهزمه حتى ظهر الموطأ وقرأه عليه محمد بن الحسن وقرأه عليه الامام الشافعي اتعلم ان موطأ الامام مالك مجموع ما فيه من الاحاديث عن سيد الخلق لا يزيد على سبعمائة حديث وهل أحاديث النبي كلها سبعمائة حديث لا ولد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا لم يجد النص انتقل إلى أقوال الصحابة ما وجد قول الصحابة عاد إلى قول التابعين ما وجد قول التابعين قال الإمام مالك في الموطأ قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا بالله عليك لو وجد حديث رسول الله آياخذ حديث رسول الله أم أنه يأخذ بقول أهل العلم البلد؟ الإمام مالك تارثا يقول وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وتاره يقول قال مالك فيما أرى والله أعلم فيما أرى والله أعلم اختلاف العمة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة إنما هي لطلب الحق فإذا لم يجد الدليل اجتهد فإذا اجتهد وبعد ذلك يقول إذا وجدتم النص يقول الشافعي إذا وجدتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا الجبارة بقولي المخالف الأخبارة الرمام أحمد ليس له كتاب في الفقه وجميع ما يعزى إلى الإمام مال أحمد في الفقه روايات عن ولديه روايات عن بعض طلابه الإمام مال أحمد ليس له كتاب إلا المسند في الحديث جمع فيه ما لا يقل عن أربعين ألف حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه يقول الإمام أحمد لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا أصل ذلك ما هو كتاب الله وسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولذا اريد ان تعلم ايها الاخ المسلم ان الاختلاف الموجود عند اهل العلم عند الائمه رضوان الله تعالى عليهم ليس لان الاسلام اربع طرق او خمسة طرق او عشر طرق الطريق واحد خطى خص النبي خصا وقال هذا صراط الله المستقيم طرف عندنا وطرف الاخر في الجنة وخطى النبي عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يسار هذا الخط خطوطا وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والسبل إياكم الصبل فإن على رأس كل سبيل يدعو ألا هلم ألا هلم الطريق واضح الذي فرتوه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الطريق ليس ليس أنا الذي أعرفه وأنت نحن عوام ولكننا ننقل عن أهل العلم الذين سبقونا الصحابة نقلوا عن سيد الخلق التابعون نقل عن الصحابة وهكذا دواليك إلى يومنا هذا أنا عن أرتضي هذا وهذا من أهل العلم فأتبعه وعليه عليه هو أن يتقي الله تعالى ويريني الطريق المستقيم الذي صرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لذا موسى عليه السلام الخضر عليه السلام شريعة كل منهما مغايرة لشريعه الآخر آخر لكن اليوم هل الشريعة متغايره الشريعة واحدة وهي ما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما تركنا أصحاب النبي عليه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم شريعة موسى نسخت شريعة عيسى نسخة الشريعة الباقي شريعه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذن ما يدعيه البعض من أن هناك حقيقة وأن هناك شريعة أن هناك علم ظاهر أن هناك علم باطن نعرف ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله فلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيء إلا هذا الكتاب وإلا الشريعة الذي جرى لموسى عليه السلام والخضر قضايا ثلاثة موسى نظر إليها بسرعه الخضر أو الله تعالى إليه الأمر إذن هنا يمكن التباين لأنه ليس عقيدة وإنما هي أشرايع علم علمه الله هذا وعلم علمه الله هذا ورد لما ركب في السفينة فرق السفينة لما لقي الغلمان فتر الغلام لما وجد الجدار مائلا قومه وسواه تكلم الخبر عليه السلام وقال لموسى الجواب قال صلى الله عليه وسلم وكان إذا ذكر النبي أحد من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي فلان من الأنبياء فانطلقا حتى إذا أتى يا أهل قرية لآمن فطافا في المجال فاستطعم أهل تلك القرية فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضى فأقام، قال موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا نحن جئنا عند هؤلاء الضيوف وتتبعناهم فلم يقرون وانت تعمد الى تقويم البناء قال سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه الصبرات اما السفينه فكانت في يعملون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الله جل على أوحى إلي واعلمني بأن هنا أمامهم ملك جبار طاغي ظالم فلو ذهبنا بهذه السفينة وهي مستقيمة صالحة ورآها جند هذا الملك الجبار أخذوها لذا أردت أن أعيبها حتى تسلم لأهلها ما اوحى الله تعالى هذا الى موسى ولكن اوحاه الى الخبر هذا ليس بعلم ظاهر وباطن وليس بحقيقه وسريعة كما يدعي البعض يدعون اليوم دعوه غريبة اعداء الله تلبسوا بلباس الاسلام ويقول انه ينظر وياخذ من اللوح المحفوظ بعد الرسول احد ينظر الى اللوح المحفوظ ويتلقى منهم وهل النبي كان يتلقى من اللوح المحفوظ أم أن جبريل ينزل عليه نزل به الروح الأمين وينزل جبريل تارثا بصوره رجل وتارثا بسورة معنوم يسمى دحية القلب وما كان الله ليسلم ما يكلم الله بشر إلا رحيا أو من وراء حجاب أنا أقول أنظر إلى اللوح المحفوظ لأنني غوث ولأنني بدل ولأنني قط ولأنني وصلت إلى درجة اليقين وهل نحن اليوم في حاجة إلى شرع جديد غير الشرع الذي جاء به رسول الله حتى ينظر اللوح ويطينا اللوح المحفوظ ينظر إليه ويتلقى منه أو أن يقول حدثني قلبي عن ربي والله جل وعلا إنما قيدنا وأمرنا بأن نتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هذه مداخل حيطانية في قرن الله تعالى عليه يدخل على الناس كل من بابه الفاسق يأتيه من باب الفسوق الذي يريد شرب الخمر يزين له شرب الخمر وينوع له انواعها الذي يريد الزنا يحبب اليه الزنا ويفتح له مسالك ومسارب حتى يعصي الله ويضل على بعد من الله الصالحون المتقون العباد ياتيهم الشيطان من طريق العباده أيضاً. ويدخل عليهم من باب العبادة حتى يبعدهم عن الله تعالى لأن الله تعالى قال له اجلب عليهم بخيلس ورجلب وساركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعين خبيث لذا حذرنا الله من شره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو عدو إنما يدعو حزبة ليكونوا من أصحاب السعينة وإذا قلت لك إن البعض وهو في بلادي يزعم أنه يأتي كل عام ويحج كل عام على عناق الملايكة ولا يأتي إلا يوم عَرَفَهُ يخرج من أقصى البلاد على عناق الملايكة حتى يقف بعرفه وبعد ذلك يعود يعني أفضل من سيد الخلق متى سيد الخلق أحد عشر يوم من المدينة إلى مكه صلوات الله وسلامه عليه ما رتب على, على عنق أحد من ملائكه الله وإنما كان يمشي مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يصل الله على سيد الخل وهو مع أصحابه يأتي إلى مكه ينزل بالأبطح يبقى بمكه أيام بعد ذلك يخرج إلى منى وينزل النبي عند الخير ولمما عرف يخرج بعدما صلى صلاه الصبح وطلعت الشمس يذهب الى نمرة وتضرب له خيمه وينزل بنامرة ثم لما زالت الشمس اتى الى الوادي وصلى في الموضع الذي فيه المسجد اليوم وخطب الناس قبل ان يصلي بعد ذلك انتقل وذهب الى جهه الصخرات ووقف عند جبل هلال من زوال الشمس من بعد ما صلى صلى الظهر والعصر الى ان غربت الشمس هذا هيان بن بيان يقول خرج من بلادي على عناق الملائكة حتى أتى إلى عرفه وحج وعاد على عناق الملائكة ليه؟ قال لأنه واصل بلغ اليقين هذا له لهم يركب على عناق الملائكة وما إلى ذلك زيادة على هذا والله ما حرفت كذب زمينا نقرأ معه هنا في طيبه نقرأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جاء من بلاد لا أسميها يقول والله إن الشيخ دعاني لأن, لأن أذهب وآتي بالخمر وآتيت بالخمر من الحانوت ودفع الخمر للشيخ وشرب الشيخ الخمر وأنا أعتقد أن الله غيرها لهما وأن ليست بخمر ولو دعاني إلى أن آتي بزوجي أو أمي ناسته بها ويفعل فيها الفاحشه وانا اعتقد بان الله غير صوره زوجتي الى صورته الى هذا الحد تمكنوا من قلوب بعض الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتشف في هذا المسجد وتاتي اليه صفيه بنت حيي تزوره ويشيعها رسول الله وشكة المدينة في السابق كما تعلم وإذا برجلين من الصحابة من الأنصار يريان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امراه ولما رأى رسول الله أسرعا في المشي لا يريدان أن يراهما رسول الله فلما رآهما صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما لا تسرعا إنها صفية أبي زوجي صفية ما يمرأة اجنبية لا يدخل الشيطان في قلب أحدهما فتهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 أَلِفْ مِّنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُسْتَقِيمِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 هم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت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 فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأشوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 ويفسدون في الْأَرْضِ أولئك هم فِتْنَةٌ كيف قَلِيلٌ بالله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 وَهُوَ بكل خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي يترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكثروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتقون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 أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم مُّلَاقُو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واحتقوا يوما لا تجزي نصر عن نفس شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 ثم أسونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهفدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو السواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رَغَدًا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بِعَصَاكَ الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مسربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تَعْثَوْا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد سدع لنا ربك يخرج لنا مما تُنبِتُ الأرض من دقلها, من دقلها وقفائها وَفُومِهَا وعدتها وبطلها قال أتستبدلون الذي هو أَدْنَى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عَصَوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 وما خلفها وما للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أَتَتَّخِذُنَا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بق عوان بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها فاقع اللونها, اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا بَنُونٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْفَ مُسَلَّمَةٌ, مسلمة لَا شيء فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وَإِذَا قَالَتْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يعلمون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 وإذ أقذنا ميساق إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآكوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مُؤْرِضُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقفلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يَأْتُوكُمْ أسارا, أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخصف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبركم ففريقا كذبتم وفريقا تقسلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 بحث ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يساء من عباده تباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله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 ولقد جاءكم موسى بالبيلات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم السُّورَ خُذُوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّهُ وَمَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ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 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَبْخَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 وَاتَبَعُوا ما تثنوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فِتْنَةٌ فلا تكفر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 ولقد علمون من استراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما سروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إما يكون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فَأَعْفُوَ وفهوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومعنوا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا وإنجى الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نطارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولجاء سبحانه بل لو ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير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 واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عجل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينطرون اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريت قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابة للناس وَأَنَّهُ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماييل أن طهر بيتي للطائتين والعاكتين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجْعَلْ هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن مِنْهُم بالله واليوم الآخر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 ومن يبغض عن الَّتِي إبراهيم إلا من شفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله افطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ام كنتم تهجىء اذ حبر يعقوب الموت قال لبنيه تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسمائيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لَمَا كَتَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَتَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا كُونُوا مُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَجُوا قُلْ بَلْ لِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَمِيثًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأشباق وما أوتي موسى وريسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نُفَرِّقُ بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بيث لما آمنتم بيث قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيسيتهم الله وهو السميع الْعَلِيمُ صدرة الله ومن أحسن من الله صدرة ونحن له عابدون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 قل أأنتم أعلم أن الله ومن أظلم ممن ستم شهادة من من الله ومن الله بغافل عما تعملون إنك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السُّفَهَاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى خراق مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وتطل تكونوا شُهَدَاءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يَنقَلِبُ على عقبيه وإن كانت لتديرة إلا على الذين هَدَى الله وما كان الله لِيُضِيعَ لكم إن الله بالناس لرؤوفا رحيم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 ولئن أتيت الذين أوتوا التتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلك بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ولكل لِوَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ